الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر لله som har ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب وحدا لا وصلي على محمد وآله وصلي على محمد وأزواجه وصلي على محمد وأصحابه وصلي على محمد وأتباهه صل على محمد وآله الضاهرين يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركم والمقام يا رب المشعر الظلام يا ربنا أنت السلام